السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معلمنا اللي مدين السمائع باذن الله بعد قوات المسلحه دي قبل ان نكمل ما بداناه امتحان على اول 10 ايات السؤال الاول وضح معاني الكلمات الاتيه وضح معاني الكلمات الآياتية تذكرون تذكرون المحصنات بينات فربناها تذكرون المحصنات بينات فربناها السؤال الثاني ما عدد آيات صورة النور إن <تصفيق> ما عدد آيات صورة النور وهل هي مدنية او مكية <تصفيق> الحمد لله وإحنا بنقرأ في بقية الدرس إذك ما تحركش الصفايحة كده شوفي ده بالله. وهل هي مدنية او مكية وهل ثبت في طبل الصورة شيء وهل ثبتا في فصل الصورة شيء في فضل الصورة شيء <تصفيق> السؤال الثالث قال تعالى الزانية والزاني الزانية والزاني لماذا قدم الله تعالى الزانية على الزاني لماذا قدم الله تعالى الزانيه على الزاني انا هعرفكم ان شاء الله يعني هل هناك فائده في درست ابن كثير ام لا لان البعض كان يقول ايه كان يقول يعني احنا هنستفاد من ابن كثير او دراسه ابن كثير فانا هوريك هتستفاد ولا لا لما تذاكر 10 صفحات ب 10 صفحات والامتحان سيكون بهذه الطريقه السؤال الرابع نعم السؤال الرابع هل يجب مع الراجمي جلد هل يجب مع الراجمي زلد وضح الخلافة وضح الخلافه الواقعه في هذه مساله وضح الخلافه الواقعه في هذه المساله مع الترجيح مع الترجيح من خلال فهمك لكلام ابن كثير مع الترجيح من خلال فهمك لكلام ابن كثير ان شاء الله على ذلك الانتحانات ستركونا الكتاب والمحاضرة بس. الكلام اللي احنا نقوله في الدرس <تصفيق> في الكتاب السؤال الخامس <تصفيق> ابن <ونهارك. في تصفيق> <من> كثير <تصفيق> اي لاني كان نجل لكم محاضرش اول ابن كثير <تصفيق> يبقى انت تسجل وتتفرر في البيت مش هذا ملي السؤال الخامس ما المراد بالنكاح في قوله تعالى ما المراد بالنكاح في قوله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة ما المراد بالنكاح في قوله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين السؤال الثالث السؤال السادس ما هو سبب نزول آيات الملاعنة ما هو سبب نزول آيات الملاعنة مع ذكر هذه الآيات مع ذكر هذه الآيات أنا أريد أجمع رواية تضمنت كل زيادة بالنصر نعم أنا كنت هذا قلت في روايات العديدة تحفظ رواية الأم بقى. صح الحمد لله تكتبوها انا حفظ اما ليه أم حمد لله عدية حمد لله عدية انا اذكر حتى في شله شاء الله تجد ان حديث عائشة في حديث الافك اربع صفحات السؤال ده جاي ما يساب نزول ايات تذكر القصة بيكملها حديث واحد حديث واحد ما لا اما هو ده ما هو ده حاجة اي ما انا بقوله هو تحفظ الحديث مش مبوضة في الكثير مش ده سهب نزول وقد ده مش سهب نزول سهب نزول بس ممكن اذكر حديث في معنالها ليه تذكر معنال ايه وانت اعراج اما ايه بقى حيض جميل ما تحفظه ما انا بقى حديث تاني بقى ممكن مسلا لا انا ايش ده عودة وده حاجة احنا بدر استفسير لا مش هيئة الدول ولا مش دول ما هو مش بط في ايه اللي بقى <تصفيق> سبب نزول ايات طب ما هي اللي هي ايه عدد ايات اول كلمه في التفسير ايوه في كده اول كلمه ابن كثيره فهمت في سوره النور يحتاج الى الايات ومكيه ولا مدنيه طب انا طرحاتنا طبعتها ان شاء الله السؤال هو السابع لماذا خص الرجل باللعنه لماذا خص الرجل باللعنه في ايات الملعنة وخصت المرأة بالغضب وخصت المرأة بالغضب السؤال الثالث مع ذكر الآيات السؤال الثامن وضح لماذا خص الرجل باللعن في ايات الملعنة وخصت المرأة بالغضب معايا كريم <تصفيق> السؤال الثامن وضح المستفادة من هاتين الآيتين وضح المستفادة من هاتين الآيتين المستفادة دي بقى والذين دعموه كل كلمة يرمونا يجب من الفلاب تقتضي ايه طلق ماشي من الكتاب جميل لو عندك فيها دي بقى أريني اياه والمستفادة يعني ايه يعني انت بتوقف على كل حرف ممكن تطلع منه اكتر من فائدتين <تصفيق> وضح المستفاد من هتين الآياتين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء دوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسكون الآية الثانية إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور ورحيم واجه ختم الآية بإن الله غفور ورحيم والاستثناء ودي مسألة حدث في الخلاف أفض علينا من ذاكرتك ملحوظة في نهاية الامتحان ملحوظة. عبد إجابتك عبد إجابتك بالأدلة من الكتاب والسنة الجديد في التفسير والآثار الجديد في التفسير والآثار يعني تجد أن هذه ملحوظة في كل الامتحانات عبد إجابتك بالكتاب بالادله من الكتاب والسنه والجريبه وهنا هنا <تصفيق> بالادله من الكتاب والسنه والاثار طول يعني انا كنت بقول من التبارك يعني مش نص <تصفيق> يعني يعني حاجه بيقول في مساله ما تاخدش المساله الاولويه او الدرجيه دي اه السؤال الاول عليه 10 درجات السؤال الثاني 10 درجات السؤال الثالث 10 درجات السؤال الرابع 20 درجه الخامس 20 درجه <تصفيق> السادس 10 درجات السابع 5 درجات الثامن خمس عشرة درجة توقفنا عند قوله تعالى وكل المؤمنات يغضبنا من الابصارهن توقفنا عند قوله او نسائهن يعني تظهر بزينتها ايضا للنساء المسلمات دون نساء اهل الزم لألا تصفهن لرجالهن هنا ابن كثير يقول او نسائهن يعني المرأة تظهر بزينتها على النساء المسلمات اما ان كانت المرأة من اهل الزمة فلا تظهر عليها بزينتها وما هي الزمة كما ذكرنا هي مواضع الوضوء لماذا لا تظهر على نساء اهل الزمة لان لا تصف هذه المرأة للرجال الاجانب قال وذلك وإن كان محظورا في جميع النساء يعني هذا الأمر هو أصلا محظور حتى أمام المرأة المسلمة ممكن امرأة مسلمة تظهر أمام امرأة مسلمة وتصف هذه المرأة تلك المرأة لزوجها أو لأحد من الرجال إلا أنه في نساء أهل الزمة أشد فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع أما المسلمة يمنعهن من ذلك دينها وذلك قال وأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها أخرجه في الصحيحين علي ابن مسعود لكن هذا الحديث كما قال بعض كما قال علماء لم يروه إلى الإمام المسلم علي ابن مسعود رضي الله عنهم ثم ذكر آثارا تدل على أن الصحابة فهموا هذا المعنى أو نسائهن النساء هنا تخصص بنساء من؟ المسلمات دون نسائه أهل الزم فنحن نقول بهذا القول إن كانت هناك فتنة وإلا إذا أمنت الفتنة فإن للمرأة المسلمة أن تظهر بذينتها أمام المرأة من أهل الزم وذلك واضح في قصة عائشة رضي الله عنها لما دخلت عليها يهودية وقالت إن اليهود يعذبون في كبورهم فلما خرجت وقصت عائشة القصة على النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقت وقصة أثماء بنت, بنت أبي بكر لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي قادمت في العهد اي في وقت صلحي الحديبية افاصل امي قال نعم صلي امكي فيجوه زول المرأة المسلمة ان تظهر بزينتها امام المرأة من اهل الزنة لكن بشرط ان تأمن الفتنة قال وقول على او ما ملكت ايمانهن قال ابن جرير يعني من نساء المشركين فيجوز لها أن تظهر زينتها لها وإن كانت مشركة لأنها أمتها أو ما ملكت أيه؟ أيمانهن لهم العبيد أو الإيماء ثم العبيد في الخلاف كما سيأتي يبقى المرأة المسلمة جاهز لها أن تظهر أمام أمتها بزينتها قال وإليه ذهب سعيد بن المسيب وقال الأكثرون بل يجوز لها أن تظهر على رقيقها من الرجال والنفاء وما الدليل قال واستدل بالحديث الذي رواه أبو داود بسنده عن آنسن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى ثاطمة بعد قد قد وهبه لها قال وعلى ثاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها يعني الثوب قصير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 أن عبد الله ابن مسعدة الفزاري كان أسود شديد الأدمة شديد الأدمة وأنه قد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهبه لابنته فاطمة فربته ثم أعتقته يقول وأنه قد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهبه لابنته فاطمة فربته ثم اعتقدته ثم قد كان بعد ذلك كله مع معاوية أيام صفين وكان من أشد الناف على علي بن أبي طالب رضي الله عنه طبعا الأدمة هي باطن الجلب الذي يلي اللحم والبشرة ظاهرها والأدنة بضم الهمزة يعني الصمرة بضم الثين وتشديدها الأدمة أنا هذه المرة يعني أتيت بمفردات من الآيات إن شاء الله مرة قادمة سأتي بمفردات من الآيات وبمفردات من كلام ابن كثير يعني مثلا إيه تالت كلامنا كلمه ممكن تكون كلمه ايه غريبه فاقول لك ايه معنى معناها <تصفيق> نعم زي هندس طيب وهذا هو الاقرب انه للمراه ان تظهر على رقيقها وعبدها بزينتها وقوله تعالى او التابعين غير اولي القربه من الرجال غير أولي الإربة الإربة هي الحاجة يعني كالأجراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء وهم مع ذلك في عقولهم ولهن ولا هم لهم إلى النساء ولا يشتهونهن أو اتبعين غير أولي الإربة من الرجال الذين يتبعون القوم ليأخذوا من طعامهم ولا همة لهم إلى النساء فهؤلاء جاهزة لمرأة أن تظهر عليهم بزيناتها في عقولهم ولهن وخوات نفس معنى وله لكن في بعض المعاني وخوات بالثاء وليس بالثاء ولا هم لهم الى النساء ولا يشتهونهن قال ابن عباس هو المغفل الذي لا شهوة له وقال مجاهد هو الابله وقال اكرمته هو المخنث الذي لا يقوم ذكره الذي لا يقوم ذكره وكذلك قال غير واحد من السلف وفي الصحيح من حديث الزهري عن عروة عن عائشة أن مخنفا كان يدخل على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينعت مرأة يقول إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدرت أدرت بثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعلم ما ها هنا لا يدخلن عليكم فخبجه فكان بالبيداء يدخل كل يوم جمعه ليستطعم يدخل كل يوم ايه جمعه عليك السلام ورحمه ليستطعم اي يطلب الطعام فما معنى اذا أقبلت أقبلت باربع واذا ادبرت ادبرت بثمان ايوه طيب ايوه وهذا واجب هو معنى جميل يعني اذا اقبلت مع الشيطان يعني لا, لا طبعا المخنث بكسر النون وتجوز المخنث المخنث والمخنث بكسر النون وفتحها وهو الذي يشبه النساء في اخلاقه وكلامه وحركاته وكثيرا ما تجد خياطا النساء يشابه النساء في كلامهن وقل من رايت منهم ما لا يتشبه تجد أن كلامه وحركاته نفس كلام وحركات النساء حتى تجد أن اللسان يعني يشبه لسانهم بالضبط هو هو هذا مذموم وهذا الذي يعني يتشبه بالنساء ملعون كما قال النبي صفل أما المخنف هذا لا حرج عليه فهذه جبلته وهذه طبيعته التي خلق عليها وقال امام احمد بسنده ان ام سلمة انها قالت دخل علينا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها مخنف وعندها عبد الله بن ابي اميه يعني اخاها والمخنف يقول لعبد الله يا عبد الله ان فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان لفتح الغي وتكوني الياء فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان <تصفيق> قال فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأم سلمة لا يدخلن هذا عليك أخرجه في الصحيحين ثم ذكر حديثا آخر بنفس المعنى قال وقوله تعالى يبقى او التابعين غير أولي الإربة هم الذين يتبعون القوم ليصيبوا من طعامهم ولا همة لهم إلا ذلك ولا حاجة لهم في النساء سواء أكانوا مخنفين او غير ذلك واضح؟ نعم والقواعد والنساء التي لا يرجون مكحن فلا يسعليهن أن يبعن فيهن غير متبرجات بزين صح كبير السن هذا قد يكون له اشياق للنساء او او 100 واضح بس يعني الربط بالرجال الكبار في السن لا يصح او التابعين غير يقولي الاربه والرجال الكبار لا يتبعون القوم فهنا قال او هذا من أحدى الردود وإلا في هو أو التابعين اختلف فيه كلمة التابعين لكن ما ذكرته هو قول مجاهد وعكلمة والشعبي وقول تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء يعني لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم وتعطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهن فإذا كان الطفل صغيرا لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء الآن الطفل إذا وصل إلى الصف الخامس لا يدخل هذه ليست بفتوى لكن هذا هو الأفضل فمن الممكن أن يصل إلى الصف الثالث وهو يفهم كل شيء يعني كان فيه أخ والذي أبصال يعني واحد في سنة خمسة وسنة ربعة والعدي تقريبا بيخش على النتو كده بس هما ما يسموش ان هو ان هو لما ييجي ممكن يعرف ما داخله عليه انا مش عارك ازاي لانه ما عنديش نتاصل معايا فقلني رأيته مثلا يخش على ملاقمة نسائية عارية يخش مثلا على طب ده بعد كده اقول ما يفهمش بقى ولم يصل الى سنة التكليف وبدأ ان سيبولة صغير وبدأ انه بقل سهم حاجة ده سهم كل حاجة انت مش همي معايا فقالة لازم تفهموه الكلام ده يوم انتم قاعدين بتعملوا درس مصصنم قال اذا كان الطفل صغيرا لا يهم ذلك فلا باس بدخوله على النساء فاما إن كان مراهقا او قريبا منه بحيث يعرف ذلك ويدري ويفرق ويفرق بين الشوهاء والحثناء فلا يمكن من الدخول على النساء وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والدخول على النساء قيل يا رسول الله أفرأيت الحموة قال الحمو الموت قال وقوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن الآية كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال وفي صامت لا يعلم صوته ضربت برجلها الارض فيسمع الرجال فيسمع الرجال فيسمع الرجال طنينه طنين الايه صوت الخلخال رجال رجال، رجال، رجاله صوت رجاله اه فيسمع رجاله طنينه هكذا فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك وكذلك اذا كان شيء من زينتها مستورا فتحركت بحركه لتظهر ما هو خفي دخل في هذا النهي لقوله تعالى ولا يضربن بارجلهن يا ليت نساءنا يعني يطبقون هذا الكلام ده الان مش بتضرب برجليها فقط ده بكل شيء يعني ما الله والصلاه والله صحيح انا نفسي بس اللي المذيعات والتي تعطرب على يعني من يقول حتى بالخمار لو قرأت هذا الكلام سترمي ابن كثير بالإراج تقول زي ابنك السيدة أذكر الكلام قال لقوله تعالى ولا يضربن بأرجلهم ومن ذلك أنها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها ليجتم الرجال طيبها فقد قال أبو عيسى الترمذي بفنده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانية قال وفي الباب عن أبي هريرة وهذا حسن صحيح ثم قال أبو داود بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب ولذي اعصار فقال يا أمة الجبار جئت من المسجد قالت نعم قال لها وله تطيبتي قالت نعم قال إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا ليقبل الله صلاة مرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة وهنا السؤال هل صلاة هذه المرأة باطلة نعرفه في السكن ان شاء الله لا لا أدل قال وقال أبو داود لسنده عن حمزة بن أبي سيد الأنصاري عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد وقد اختلطا الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرنا فإنه ليس لكن أن تحتضن الطريق عليكن بحافات الطريق لا فإنه ليس لكن أن تحتضن الطريق يعني لا تسرنا في وسط الطريق لا لا تحتضن هكذا في صحيح الجامع فهو يقول لي عليكن بحافات الطريق يعني المرأة لا تثير في وسط الشارع أو وسط الطرقات بل تثير وهي تكاد حتى يقول إيه؟ فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به الآن هي تثير ايه أمام رجال وهي التي تسير الرجال ولو كانت تسيرهم ما صح أن نقول عليهم بجال صح لا هو صح أن نقول عليهم رجالا نشوف لما تتزاوض إن شاء الله وقوله تعالى واتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أي افعلوا ما آمركم به من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله وطرق ما نهي عنه والله تعالى هو المستعان طب لماذا أمر الله عز وجل المؤمنين هنا بالتوبة وقال طوب إلى الله الجميع أيها المؤمنون أمر كل بالتوبة لأنه لا ينجو أحد من الوقوع في مظلق أو من النهي لا, لا يسلم أحد من الوقوع في نهي من هذه النهي الإيه الماضية. لا فيما غضوا البصر والنبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعين تزني وزنها النظر إلى آخر الحديث والفرج يصدق ذلك او يكذبه لذلك أمر الله عز وجل جميع المؤمنين بالتوبة إلى الله عز وجل مرهة مرهة لانه يفهم احوال النساء تكبر ب4 وتضرب يعني تفهم كل حاجه كانت ايه المقصود اللي قبل ايوه أبله. الانسان الذي لا ولا له لنساء لنساء في الاستاديو والكاند عمره ما ين يعني عادي لا يفرق اصلا بين الراجل والمراه هو الشخص ممكن ممكن يعمل كده بس هو مش في دماغه اصلا ايه يعني انا ممكن مش حاجه مش يعني الاراضي في كلب العجل ده لكن هو يكون لا هو يكون ايه انفتح الله عليكم غضن الطائف فعليك يا ابني في غيدان طب ما قالش ليه غير ابن فعليك ابنة غيلان يعني هو يحدد له بلوش ليه خبلك ان في عبد هناك قوي الجثة وسيساعدك في كذا وكذا وبعدين انظر للقر والله فنا تقبل باربع وتقبل بثمان انت بقى تشوفها ان شاء الله في فتح الباري وشرح صحيح مسلم قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله آسع عليم قال ابن كثير اجتملت هذه الآيات الكريمات المبنية على جمل من الأحكام المحكمة والأوامر المبرمة فقول تعالى وأنكحوا الأيام منكم إلى آخره هذا أمر بالتزويج وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من قدر عليه واحنا ذكرنا في كتاب النكاح وإعلانا سنذكر أن النكاح يأخذ الأحكام الخمسة قد يكون و زبا وقد يكون, قد يكون مستحبة وقد يكون مباح وقد يكون حرام وقد يكون مقروها كيف ذلك؟ شكرا للمعرفة وهنا قال قد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من قدر عليه واحتجوا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الداءة فليتزود فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء أي وقاية أخرجه في الصحيحين من حليف بن مسعود وقد جاء في السنن من غير وجه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا توالدوا تناسلوا فاني مباهن بكم الامم يوم القيامة وفي رواية حتى بالسقط يعني ايه الذي يسقط من بطن المرأة قبل الولادة الولادة قال والأيام جمع أيم طيب أنا أقول إيه تزوج الودود الولود ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها وللرجل الذي لا زوجة له والسواء كان قد تزوج ثم فارق أو لم يتزوج واحد منهما الرجل الذي لم يتزوج يقال له إيه أيم والمرأة التي لم تتزوج يقال له إيه يقال لها أيم كذلك سيتصح لرجل والمرأة وسواء كان قد تزوج ثم فارق أو لم يتزوج حكاو الجوهري عن أهل اللغة يقال رجل أيم وامرأة أيم وقوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله الآية قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رغبهم الله في التزويج وأمر به الأحرار والعبيدة ووعدهم عليه الغناء فقال إن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله إذا أردت أن تكون غنيا فعليك تقول وكم من إنسان يتزوج ويفقر بل ولا سبيل له إلى الغناء والجواب أن هذا مقير بالمشيئة كما قال الله عز وجل في سورة التوبة وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاءا اه في حاجه الحمد لله شيء جميل جدا بعد احنا بنقول لو انت سمعت الاشه ده لا هو يعني مروه كده مروه انت تقصد بني من شرط أجمع رواية لكن رواية كونتها إيه منصوص فيها على أحكام اللي عام إزاي النبي صلى الله عليه عن بينهما اكتبها بقى خلاص نستدرج إلى القادر إن شاء الله أنا ندور على الأبوات أنا أقولك ما أقولك بناس ما أقولك هو الطالب موجود اه موجود موجود على القدم ضد عشان كده بعد كده وصلنا المره الثانيه ايه الكتاب والمحاضره انا بقول انا قلت حاجه ماشي لا ورق ولا اي حاجه هم كان كلمه يثبت بقى الامتحانات لا, لا انا خمس اسباب بس انا قايل 8 اي سنه مثلا لحد ايه ممكن ايه ادي واحده مثلا حضرتك فاهم يا للعكل يشوف هو ذكر الأدن كثير و... أقل وطأ شوي اللعن أقل وطأ من الضرب طب ليه بقي ما يترتب على خلال الرجل وما يترتب على خلال المرأة هو ده وجه تقديم ده وتقديم ده يعني الرجل لو لا ما كانش مع الحق إلها يحصل والمرأة لو لا يعانت ما كانش مع الحق إلها يحصل يعني لو المرأة الرجل لاعنها وقاية لا ما حصلت شي ده الا يترطب يعني تخرج من بيتها من بيت زوجيها صح فانا ده الغضب ما ما جمع ايه يا ام ساره عشان تبدحوا ما شاء الله يبقى احنا قلنا ايه إن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله هذا مقيد ب المشيئة ما المطلق هنا يقيد بما ذكر الله في سورة التوبة القناع قال بعضها غنى النفس أي نعم قال لكنه قول ضعيف ولا يزلم أن يكون هذا حاصلا لكل فقير إذا تزوج فإن ذلك مقيد بالمشيئة وقيل المعنى إنه يغنيه بغنى النفس عندي وقيل المعنى إن يكونوا فقراء إلى النكاح يغنيهم الله من فضله بالحلال ليتعثفوا عن الزنة لكن هذا أبعد وإلا الله جل وجل قال وليستعثف الذين لا يجدون نكاحا واضح يبقى يستبعد أن يكون هذا المعنى والوجه الأول أولى ويدل عليه قوله تعالى وانخفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء فيحمل المطلق هنا على المقيد هنا واضح أن ذكرت ذكرت ثلاثة أقوال ورجحت واحدا اللي هو طيب ان إن يكون الفقراء يغنيهم الله من فضله هذا الغنى مقيد بالمشيئة لا يلزم أن يكون إيه؟ أن يحصل فعلا لكل من يتزوج الغناء قد يغنيه الله قد يغنيه الله وقد لا يغنيه اللي هو لأن هذا المعنى المجازي الغناء أصلاة هو زيادة المال فأنا من تقلش المعنى ده أتأول هذا التأويل إلا بدليل والله <تصفيق> لأنه نفس المعنى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء فقط ونالت بعض العلماء عد الأقوال ولم يرجح لكن الشوكاني رحمه الله هو الذي رجح هذا الايه القول والقرطبي ذكر الأقوال ذكر الايه الأقوال قال وقال ابن ربي حاتم بسنده عن سعيد يعني ابن عبد العزيز قال بلغني ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه قال اطيعوا الله فيما امركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغناء وبعضهم قال المعنى ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله ان اتقوا الله عز وجل فتتحقق هذه المسألة وهي الغناء وذكر الصديق يقول أطيع الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى قال تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله وعلي بن مسعود يقول التمثوا الغنى في النكاح فعليكم بالنكاح واضح؟ من انتهى من الجمعة فعليه أن يتزوج ويبادر ويسارع قال يقول الله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله رواه بن جريف وذكر البغوي عن عمر بنحوه وعن الليف عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم الناكح يريد العفاق والمكاتب يريد الأداء والغاذ في سبيل الله هنا حديث صحيح رأوا الإمام أحمد والترميزي والنسائي وابن ماجا حسنوا الألبنين في صحيح الجامعة وقد زواج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي لم يجد عليه إلا إيزاره ولم يقدر على خاتم من حديد ومع ذلك فزواجه بتلك المرأة وجعل صداقها عليه أن يعلمها ما يحفظه من القرآن فمشكلتنا مشكلة تربوية من البداية إلى النهاية هي جل الإخوة وكذلك يعني جل الأخوات إلا من رحم ربك ان الاخت قد يتقدم لها يعني من لا يمتلك الكفير ومع ذلك ايه تأباه هي منتظرة هي تريد الطب وانا بأهم حاجة عند الدين ولما احد يتقدم طب هو انت عندك شقة طب ان شاء الله هتجهز طب هجيشها وكذا طب كذا ويأثن كنكون عمرها 25 سنة 26 سنة يعني قربت على العنوثة ومع ذلك ايه تتشرط وفيناها تقول اهم حاجة الدين هو الدين ده ان القلب العلم يتقدم ليه ويوم أن يتقدم لها أحده من هؤلاء طب بس برضو المال ده المال قوة ونحن نعمل إيه فهمني فهي المشكلة إيه مشكلة طربوية ويعني كان أخ يقص لي يعني هو بيقدم الشاي والكلام ده فهمني فهو تقدم لأكثر من أخت يقول لي أحدهم لما قابلني رحب بيه جدا الشيء بكده يقول لي لما سد أن أنا هتقدم لبنته فقال لي هي بتصلي الترويح وكده ولما فيجي يعني فانا مشيت وجيت له ثاني يوم وكان عارف بقنا شغال ايه قال لي انت عارف اللي بيقابلك كده وقال لك ما تخشش البيت هو كان كده والت... هو انا ما كانش شارد يسيبني اليوم الاول ثاني يوم ده سنقول لي يعني ازايك انت جاي ليه انت عايز ايه ثاني وبعدين في الاخر قال لي طب احنا عايزين كذا عايزين كذا ولما تغير الوظيفة تبقى اجلنا ان شاء الله فهو ما كانش رايح يعني للأخت يعني عندها كلية عشان هو بيقذل بشي ده كان رايح برضو الأخت يعني حتى المستوى التعليمه ما كانش عالي قوي يعني ما كانش أصلا في مستوى التعليمه ما أتبر فأنا أقصد إن المشكلة عندنا مشكلة إيه؟ تربوية والإنسان أصلا ممكن يقول ده أنا كوي ماتمان ده, ده أنا الحمد لله كده بس لن تعرفها إلا إذا وضع في موقف من هذه المواقف الإنسان يعني يظهروا بالتجربة فحتى ان انت تقول ده الحمد لله كويس والله ده لو كنت مكانه لو كنت مكانه كنت قبلت والله ده تعالى هيجعل البركه كان ده كله كلام ايه نظري صرف نيجي بقى نشوف اللي الواقع ده يا الاخ اللي هو بياكل مال النبي الكلمه دي ما تنفعش بس يعني بياخد اموال الناس وكده وهو يقول لك مستحي وليه ثاني خاص ان هو يموت وعارفه استحاده تبص بقى على ليه وكيل اصلا الناس فالحاجات فعلا مع العلاج الإنسان إيه؟ ينظر إلى مراقفه وتجاربه فالمشكلة كانت هي مشكلة تربوية قال والمعهود من كرم الله تعالى ولطفه أن يرزقه ما فيه كفاية له ولها الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم هنا إيه؟ زوج الرجل الذي قال لو التمث ولو خاتل من حبيب يعني ابحث عن أي مهر أي شيء فقال لا أجد يا رسول الله قال ما معك من القرآن قال سرط البقرة قال زوجتكها زوجتك بما معك من, الايه؟ من القرآن ده ده المر لذلك يصح حتى في الثق أن يكون الله ولو كان شيئا ايه؟ معنويا لشيئا حكسيا يقدر كما سأيتي معنا إن شاء الله قال وأما ما يريده كثير من الناس على أنه حريف تزوج فقراء يغنيكم الله فلا أصل له ولم أره بإسناد قوي ولا ضعيف إلى الآن وفي القرآن غنيه عنه وكذا هذه الأحاديث التي أوردناها ولله الحمد والمنه هنا الموضع الذي جلاله قال وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم هو قال ايه وانكحوا الأيام منكم فذكر الصلاح في المماليك من عبادكم وإمائكم ولم يذكر هذا الصلاح في الأحرار لأن الغالب أن الأحرار فيهم الصلاح بخلاف المماليك فغالبا ما يعني يكون فيهم بعض الأمور التي تخالف هذا الصلاح فنص الله عز وجل عليه فقال والصلاحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسعون عليم ونقف عند قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله هذا والله تعالى أعلم وأعلم ولذلك الله خير